واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلا وربي لا ثم الناس ما لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تراب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من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 إن تقرضوا الله قبضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم